ما خلق الله السماوات و ا ل أ ر ض وما بينهما إ ل ا بالحق و أ ج ل مسمى و إ ن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون أ و ل م يسيروا في ا ل أ ر ض فينظروا كيف كان ع ا ق ب ة الذين من قبلهم